الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأشرقت له السماوات وأشرقت له الأرض أن تجيرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذنا من حر النار وأعذنا من عذاب القبر رب نصرف عنا عذاب جهنم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 ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار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 رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيم لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء.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 وجعلنا هداة مهتدين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم يا ذا الحبل الشديد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 سبحان الذي أحصى كل شيء علمه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه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 ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلال وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجنة جزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهواته الشياطين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 وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان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 اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتممها عليهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 والفصحى والسرور وجازهم بالاحسان احساننا وبالسيئات عفوا وغفران حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين وعند قيام الاشاد من الامنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma, oqulhum jemima min dhekul luhud Wa maratih abduud Ilha jennatika jennatil khulud في سدر منخول وطلح منضود وظل ممدود اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجناد والتراب وحدنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان قلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة.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 وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غبان واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma, laka aslemna, wa bika amanna, wa alayka tokelna, wa alayka anabna, wa bika khasamna. Allahumma, inna na'udhu bi'izzetika, la ilaha illa enta antu zilna, enta الحy الذي la yamut.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 تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ سَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا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 اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمة وجه وامعه واوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه اللهم انا نسالك من خير ما ناتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل والدرجات العلى من الجنه اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وابصارنا وفي روحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وفي أنفسنا. فتقبل حسناتنا ونسألك اللهم الدرجات العلا من الجنة اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار